بسم الله على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وابط ان شاء الله تعالى ما تغير امر رساله يرى ما انت بلاوان كنوا وهذه الصلاه تصبر والصحوه لادامه سفينه سفينه الصلاه ادرت التاكو الى قيم تهرى السفينة النجا لو يقعنا قيم تهرى سفينه السلام لو يقعنا لوا كتابين الكريين وحاكتوا السياء لمن مؤلفين لمن باكرا القريب وشقي صلاحين وحاوي كهري والإمام سالم بن الصمير الحضرمي الشافعي كنو حاقري عبد الله بن عمر بن يحيى الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى وحوليا رسالة بلن رسالة بلن معها عن غير دونها ضامب بلن الصن عشر هذيك لنا أثر عشر بخلي دونها ديلا هيدا والكونت هيد بلن كيدونا هيدوس كل دونته كوي أي نصام رمي أيهوس كل دونته بلن كيدونا مرق وحوليا رسالة بلويت بلاه دون يتاوب كي تقريبا نا من تانوك حسنا عشان العاصمة معهم. قالوا لي هلا كنا واحد قبل يدونا شن عشان وربنا هديس لنا أفضل عشان. السلام عليكم بسم الله برقى فوكانة يدونا إن شاء الله تعالى وحقا صبح هي فرت غلابينا قصة صبح برقى ليس صوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لله لا معصوم ما كرب بالعالمين عالم ثاني الصبر بالي والصلاه امنا يا والسلام لبقدينا على سيدنا قيسنه هذا جوش محمد النبي محمدها وعلى اله ال فيص وصحابي وصحابدي اجمعين دمام اول ما شي غور الغيه ويجب ويجب جبه على كل مسلم اللفصة ومسلمة واعتقاد معنى الشهادة غضر الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنه معنى العقيد وتصميم قلبه قلبه سنقع فيه عليه معنى توحيث جشيسا ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله معنى الحروريا أعلم وحن أبعهي وأعتقد أن عقيدي سنهي بقلبي قلبي غير من كعقيدي سنهي وأبين أن أعطين أيام لغيري أن يغيركي ضكك له أن لا معبود نجل عابده لحق حقنا لقل عابده في الوجود كون كبحد يسام إلا الله إلهي مهيان سبحانه وتعالى وأنه إلهي غلي منه كما أرمه عما سواه إحيي تصوح عليه مفتقر هي هيا هيا إلي حديثة كل ما شيء لما ينتهي عداه تصوح كصو... كصو... كصو... الإلهي سبحانه وتعالى حيث وأنه إلهي غلي منه كما أرمه عما سواه وحره هي تصوح كصو... عليه المخلوق الجيد الله سبحانه وتعالى وكم أرمه وانه مفت... مفتقر وحى ابرهم اليه الله حجي سوى حى كل ما شيء لمنتي عداه كصاحب متصف الله حكت الماميح بكل كمال لما يسلم منتي منجده محالك الطاهره الله سبحانه وتعالى ونفسي سيسولو كطاهره عن كل نقص نقص وما اخطر أرى الله في مصر والدرجه بالبار قلبك وقلبك المصر يستنكر الله سبحانه وتعالى لم يتخذ اله مصر عيسى سبحانه وتعالى لم يتخذ الله مصر عيسى صاحبه زوجه ولا ولدا اي عيال طعام ولا يماثل في ذاته وصفاته وافعاله احدا ولا يماثل مشقه في ذات ذا تليس وصفات الماميس وأفعاله أفعال ليس أحد غفر ما ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله محمد وحنا أعلم وحن أذهي وأعتقده أن عظينايا بقلبي قلب ذي أن كعب ذي نيا لغيري أن غيرك وحن عظينايا يذكر أنا سيّدنا سيّد كل محمد عبد الله يها عبد الله يضمن فيناها ورسول ورسول فيناها إلى كافة الخلق خلق أمنتي الله صادقها صادق إنه روي صنعي في كل ما شيء أمنتي أخبر عفوا صادق من ذلهم شيب يؤيأه النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما شيء أمانتي أخبر به وكواره به يجب وحان كوة الدمية على كافة الخلق خلق أمانتي تصديقه الله إلا أرغم أيام سبحانه وتعالى تصديقه الله إلا أرغم أيام سبحانه وتعالى آه ويحرم ومتابعته إيانا إرغاعان ويحرموها حرام عليهم دسودا تكذيبه الي بينيان ومخالفته الي خلافان فمن كذبه قفط بيني هو الظالم والظالم الظالم كافر و القاغه ديك اسلام كي نكبحي شيك مدرو طيب ومن خالفه قفط الخلافه هو عاصم و عاصم خاسر و خساري وفقر الله وفق الله بعيدا ميساء. وعرايا ندي بقصة من قضا. شيخه حوى عذيبا وهلك صواد رحمة الله عليه. رضوا تفتييات بلنا أباهم. سيد سلف كنا أول سوي. الله تعالى. وحوى لا إله إلا الله. معنه روا محي. مصير ضروحا ضبنا. ومسلمين شجنيا.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 أدخله أو حقل له أبو ذكره مجترو، حقل له أبو ذكره مركلين ما يبي معنا بابيل ها، إلها ولذلك هالقصة ما وحوله وحسم ليس، سلف قطصة سلف ولا مرة، أهل السنة هم قوي هره يا ردي.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 بعض علماء ايرسال تقرا الشيخ بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله تعالى الشيخ الباري اوكله قراءه رسالته الى هو اولا التوحيد يا دعاه الإسلام هذاه وحويان مسات تعريفات ظن خلدا وان شخصني بالجر تعريفات ظن خلدا وحا كبيره إن إله لا خالق إلا الله وعلا لا خالق خالق مجرور الله فقال له ربي قال لديك الجوغة وديد من الجوغة أو عارم تعريف قال يا مسلمين تلكوكال البحام سيد وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي مركو النبي صلى الله عليه الله على الله جعل إلها واحدة ورأي رواب عجيمة إله يدي فراغ ضمن حبدة ثلاثة ضيب حيا من السمحية قائمين إن لا إله إلا الله وضيره من أيام إلا يدي كرونه ويشان يكون بأبايا بقرنه وعقرم مسألة هل لم يدأ عمران بير الحسين آبي الحسين بوحد عضي النبي صلى الله عليه وسلم بويد عقود عمرانه إن بس إله العابدين.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 نغوص ان الله و صلى الله عليه وسلم وعاصيسا مرحبا سيدهتا حديثي ما تعريف عمر الله خالق الى الله سمى ورئيتكم خالق الصلوات والارض لا يقولن الله فانه يفقد حبايره حديلو يرى عمر الله اكرت لي يا ابو سليمان يا ابو الله وخان يوم يا عمر عمر مايا وخا تعريف لبااد تعريف لبااد نو خا ان لا يراه لا معبود الا الله كل عبد امجل لله مويا الانسان مرسل الى اتل لا يعبد الا الله وحده محمد هو الذي يعبد الا يعبد فهو انا كما يرا عبد الله صوت, صوت قال ما بحق انت لا راعيه و هو باطل جامي لكن الذي بحق لا راعيه بالعباده ان بلن لا عابده كبااد الله حق لا يعبوده لا عابده بحق ولا راعيه وعلينا قالوا تحاريف قوضم لو لا رب إلا الله ربي مجر اللهم هذا هو يقول لك ان الله هو الله لا إله إلا الله هو يقول لك لا الله الله وقالت يقول لك ان الله هو يقول لك ان الله هو يقول لك ان الله هو يقول لك ان الله هو يقول لك ان الله هو يقول الله هو يقول لك ان الله هو يقول الله هو الله هو يقول الله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 والله الغني الحميد الله سبحانه وتعالى ويحويل ورهيبها بصية وطنق وغنبانتين الله حقيس البانتين الله سبحانه وتعالى إن كمارما والغنية ومحسن طيب تأصف أخوات سلاح سيدك قابل وحيث بي رسائل بيث القرين لا لا الله معنى هذا ورغب في قوة لا, لا, لا خالق إلا الله إيه لا رب إلا الله إيه وكام ما فهم يعني عامه بالام مسلمين تقريبا معناته ما فهم يعني وايه اشهد أن لا اله الا الله محمد عليه الرحموهيه شو صوت الضوء هالك هذا صدح دي توحيد مرخو سوغليه ليش هو كان كويي وحنا نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ما قادروا انه سو افر على غار قمر او سلطه تكون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 نبغ ما الصميين إحا الصميين نبتل ورمايه صبرا يا ثمي وهي عادة يعرف خطة اللقاء الضوء النصف الحرمي عبادة لكن مركة تهي قواعد نوكئية الأصل في العبادات المنعو تركي مركة عباداتها تركي في الجوية صالت أعرف إلهي بقرآن كالك الشيء يقول وفننا إلهي فاسحن نبي وسنو فاسحن حباظة القرية وإلهي محوري إلهي محوري سبحانه وتعالى آمن لهم الشركاء والشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله وإلهي وحلو ذاقان ووفنا ألا أجدين بأن لأو ذاقان سبحانه وتعالى ووفنا الله فاسحن بيجديني يا واجد إذا لا تمرقوا هات يا الله سبحانه وتعالى وحيء فالصحاء الرسول في صح وحيء فالسحنة صح معها ولذلك إباداته باب القياس من ورايي ورأيه إلى ما استحنا من مقرا اجتهاد من مقرا عمالية الدليل بغلب الله لا يسنقره مركز هذه في باي وصول فقه وفي القواعد الفقهيه مركز للصعب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 ايه الكيري يدفرون بيقانين لموضيقينو ولذلك هو حاول يضيج الجهولة ضاعف فتعثين باسمه يدبا شو لا يسمي إذا نسعين بالغيابة أولا نسعين بالغيابة ذات الجهولين ما عاصر مركي القرآن طلما أن عيروحات كل قنساء سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام وايخي او تايو شيخ وحويري لدي ان نرخو وا واجب ان نرخو يما وا واجب صادق المحو يوحويري قف في بينيا و ظال الجراء قف في امبيرن اي وحويا خلافنا قوا اسوي هذا ما ما الفرق بين المخالفه والتكذيب بينت اي وحو المخالفه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 ظلم و ظلو سبحانه وتعالى طيب ما فتشي ويقي سي عفوا ويذيد عمر خاصه وياه او وشي ويذيدن حقاها ما فتشينا ويقي سي فدوه حوياان طالب مركان تكذيبا وحن ما قاض فوت لو ودي صح لابا وحاولا مخالفاهم حين قنا نيسا إن مركز حاوليان آه دي دولين إيوحك له إيو مركز حاوليان عردار خلوهم أي أما آه حاوليان دي دولين بويا سألت الكثير قاد قفت حديئه إلى خمره وحلال وهقال مرتدى أنه موحب به نهاية قرآن قائدة إنه الخمر والميسر منسابه والازلام رجز من عمل الشيطان فجتربوه لعلكم تفلحونا لكن هذه واخا ويه اون دي برين المال وونه دين ورماشي حراشن ولكن مالو كو دخو حنا انو قف مؤمن لكن فاسق انا زنب وخراديره خرج على الله في جيل لكن زنبها ما مالو كو ورمي نديجه وكبخيت إنه حراشني مولاني حديث واحد يعني بنت أو شعره، أربعة نقاط واجل، لكن حورينا ومؤمن فاسق حورينا، لكي أدو حلال شر بنت وحلال إذا صح واجل. تاسع. الدارس الغواصان. شعر أبو عبد وفقنا الله، الله نوافقه لكمال متابعة متابعة إذا رمي سكتة. القاسم إذا فهمي. لو اللي ما نعرفه يعني أنا أبغى أسنبزه تاميل. سوي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 أرد بيكتري وحاولي إصدر وحاسي ومعسي السمعيني وكبن وحاولي يأحر مني رسولك وإلهي رسولك سوى جعلها إلى سعيد قولي قابو حيثري تعسي الإله وأنت تجعب حبه هذا محال في انفعال بدايعه إن حبك صادقا لا الحبيب لمن يحب مضيع aw gud jirin ilaah wad caasiisa ilaah gaad 10 washeysa waxa soo rooh mustaqil oo toos uga rahayd haddii gacayalkaa ilaah gaad 10 tabo ka ahayna wala tii ilaah gaad guddo soo toqofku qofku jicil yahay cidu jicil yahay waxu ka qaafa saado dhir waxa way waati wa shaabkii yiri kullu yadhi wasl lilaa walilaa laa tuqur من هم دورة السوق قصة اللي هي أنا جعشة أنا جعشة. فركات. كمان اللي اللي دام. أنا عن جرون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 لا يمكنك ان تتحدث عن المساعده وفق الله عز وجل وفق, وفق ورزقنا الله عز وجل وفق الله عز وجل وفق الله عز وجل وفق الله عز الله عز وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل كمال وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل الله وجل وجل من وجل من وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وجل وتوفنا الله ah أقدر... أقدر... على guddi ana allah nu guddi la calaaminta diintii sa waxaan allah na soo shaqay fi zumrati koobtiisa oo wali anaga iyo waalidina waalidinteed iyo uradara uradeed iyo khona walaalaha iyo waxba ma nakuu noo jecel dhammaan muslimiin muslimiin sadman sad aamin gursha ثم يجب عليه قفه وحكوه يجبه إياه أن يتعلم إنه بمته شروط الصلاة صلاة شروطه إياه وأمكان أمكانته إياه ومنطلاته فشروطها إياه فشروطه عشر ومين ما ألف شيء شروط الصلاة المحيء وقيل ما تلقل دولهم أمكان الصلاة وإيمسا صلاة الحيله إياه وإيمسا صدع قلمة بل شروط الصلاة العالمية أرخان الصلاة صعالية في مخليدنا، صعالية تونجلي في السقير، صدنيه كومطع، الربيع الصنوغيم مدرات إلى، أفكر يصدق حال قربه قصة السقير جيمي، عمر، فشروطها شروطين إثنا عشر والله يا ترى هي،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 waa qiiymo saxna waxa way 17 dhe wii kalbu aygaa noo soo dhiibay 52 dofar kan saqaliga dheefar oo hadii la lixiga farcama toban way meynta sumeytada qoshoow atiga eeyda oo dhan wadil faa'idideena wadintu wal mundakaati yatil gooray al mudaxhi wabana aslaa insaan kide fu mataa goorkii laababayna kulantoo hadihi magaasadatu magaasadinka yega fu mataa way fududaysu ka bisheel oo gaalish ku raaxay Allahu subhanahu wa ta'ala magaasaduhu wujiday qeybo an magaasahan on the soil قيل وان هي متفق عليه تو اجماع الى وكذا اهل وكتغي قيل وان هو ويا نيجاسد لا يستديدان يها لو كسو دري مالك فرحم الله سبحانه اول وصول الخمرها خمرها خلافا اجدوا نيجاسد يسمع خمر وحرام وثالث ايرى هي نصوصها احاديثها شاكي لكن من نيجاسد هذه الطرقه هذا سدلت كوسدوشو مثل نيجاسد مثل خلافيه جمهور العلماء أئمة الأربعة وحيقاً أبو حنيفة مارس شافي أحمد جمهورهم ومصابعين وحيقاً إن النجاز يقوان دائم إن النجاز تهيب يقوان شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ساسو الغجحين رحمه الله تعالى وعلى كوني نسألك له أئمالك الطوائي وحاولين إنه يطاهر الطلاب وحاول يطاهر كلبات إهواء طاهر الطلاب وأصبر غضيعة عبد الرحمن وقوى شيخ الممارك بوها ومن مهمة الحلفية غضيعة عبد الرحمن ورجل السلف التابعين مين أطباع التابعين بها يا حيان ورجل السحابة لأركيين لكل مين سوميا فامي قرر ليسوا دحاب ليس ابن سعد الفهمي المثني القرشي عالي ومثل ايوه من الله يتقام الامام الشافعي رحمه الله تعالى ارضى به وكذلك الامام الشوكاني في سبيل الزرار اسبوع تاسع رحمه الله تعالى وكذلك وحفظها عبد الامام رحمه الله وتعالى في الصبر السلام سلام كتاب في الايام وكذلك الشيخ مشاكر شاكر رحمه الله تعالى والشيخ الالباني في قمام النهر رحمه الله تعالى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 إسلام سيد سيد سيد رسول الله مجد. حضر ما لا حول ولا قوة وحيد وكذلك دجال حولهم ياه نلعود إذا ما على القول الغادي شو اللي تنا. صبينا كما هو المريتيس وحكوين مرخوا محي وحين المعود إذا بحث المريخ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 إيه الحين والله غيابه صار عندي وياي بلا عقلم، فعلاً أمر خصوصياً عبدان سير كسر على النبع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 ديجو واعاب وجيجا اا له دور في هذا الصباح اجمعوا المجلس صوبه كان خلاف رجله سام معاكم يمت ديجا ادو شاي ولا يا على ولو الجمهور تحققان ولو سير دنيوحققان، جمهور تحققان إن يبو ومرخص حويان جاسيا، حتى بركو إجماعنا دنيا، ولا إجماع هناك شخص، إجماعنا ما يوجدنا كوتاس، أي والإجماع اللي عودنا نقولش إياه ربنا كيندهنا إن شاء الله وتورق تعالى بالله كامل، ويستلفنا غان، تاني عندي ورقيط غان ضوما، هدي له هديه، صل يا وعدي جو ساك رصدوا كل قلية أم حيرة ولا محبط ما ذي بحاول ينسردك جد لا شك دليل كذا وحده دليل وأه وينو كذا إنه إن شاء الله تظهره تعالى طيب أدله وحكي مثال مركب هذا صغر محبط أي مراقص عروج العلم حي قام مع من ويهي ماذا يا قبا ألماء الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وكذلك صديق حسن خان رحمه الله تعالى وكذلك يقول أنا شيخ الألباني سمينة ثم شيخ الألباني سنسو قبلا مسألة كيف كيف رغب هذه المحلى المحزمي رحمه الله تعالى وكذلك بداية المستهل والنهاية المقتصد ابن رشد القطبي رحمه الله تعالى وكذلك احط لهم هذه كتاب النيل قانون صلى الله عليه وبه الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فين من من الامام الشوكاني رحمه الله تعالى تمام من محل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى خطوط ترتيبه نقا ان شاء الله تعالى حي ايه وكذلك المجموع للامام النووي وترتيبه نقا ان شاء الله تعالى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 ولكننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن يصلون نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن الله واشبرت نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن في نحن نحن نحن نحن صلاة الخوف نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أبى لكوا جيل بولى لسنا حجارة هذا فيلم <تصفيق> ما في دري كلام سو ما قولت إذا بلى لكوا بولى حمار وصاصة وفرس وقرد سو له لكن باش الجيني وكمل عينلو سير في التانية بالي تيسو ما هو قط لو توجي يسرو شو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 يا، بس على رج بصلات وجو بانتون السوق قري حاحي ساجه، السوق قري، وعند مرورات بقول عي ويسك مرصدحات قال قال داعي لوزي، مرغقي، سا كبريري باكي او بقول يصير بعشرة باول كيف صلاةنا وجزاء ما بيجروا لاشيء محابق بيحولينا لورا شراك منا بيحمل <سؤال> عمر بن الخطاب رضي الله عنه واضح حقل ودري محرابك أبي لؤلؤة من مجوز يدريس وما طيب عمر الخطاب مر في وران كهقطة في وسكبت سلاديث مر خو طعيم من عبد الرحمن عصام جيران وما ما يجي يصير جري عمر الشيء كان مر كسيب بحيان تقف وران ملي كيما ميم داخور يميلو بصقو من بصقو دا ميم داخور يميلو غاضو وحس يبصيو صورو صورو وقطبو بو وجيهو وصغرتي ملي ها هو الغاصاودي صلوفتي شا شنو ما فهمي فرق هادو قوا ظاهر وقت ها هي دلينا دا يوا يجسو عاد جين قضح يرى الوديرو قالو وحان ويان سياره في ديو لصراطه قلب بصقو ديا مايي القيح ما راح المياه ما راح الوابع الشيخ ليجوا الوابع لي ليجوا والوابع الشيخ هبنا مننا وخرجت على يا رضو أيه روستفوج سلطان القب فين جت ليه؟ وين؟ والشباب ده يروح يبل سلطان وابع صيكسو أقبل الله جدي أطير الصلاة الصلاة كل تينا ما أنتوا أصل أصل إذا لا يهيم ما أنتوا معين رأي كذا قلت يا ما أطير غير ما الله جراه كل طير الله وشبر كل ما لذي سلام إجلسوا وعكيم من جاسبا مش أنا خلافيه ويا علاوة وربا إيش لا جاسوا وضعين الموضوع هو متروحين جاسوا صلاة قبل لا بس سومني hadda waxa wayan u noob badan xil qaban madaxdu waligeed ciqaban ciro badan aradi qaban matagu ujeedadii sariir saxo ku cam soo warin waxa ka markaa saxawayaan arimaha sheekada tammiya fi majmuuca fasawa soo misalada sitii amboogadii qabaa muhammed mi raxiin walaa saara fi muhalla arado kutubta waxa ay ku cilayaan haddii hadii waxa wayn mas'aladda xabar laga keeno anigaan isoo صورهم عضو كتبت دينه الله يقول نغضه إذا أتى لك رواص الله يقصص أنا نسينا دينه عزوبه عنيش ما أدري سوينا ثاني شان لا ينسى غرنا بارجع من أم من أم من حاله فقط أستندوا على الرجل كتبت كتاب كتير وكتاب بس أتجدف بسيطة آه وقول طويل بعدين الله وسلام أي شيء دوفر نعم ونجاس هذا هيدك ساس صح, صح. ونجاس دوفر وفروا حتى ولده خي كفرع لو خي كفرع حاول حويه... اي حدو سو اكل او ريشن اسي او فودو او الناس في حلال وحرام ومات لو حاول الناس دي يحربوها اي ده هو حرام حيه وحا اي مره دخلته حرام ما قشوت انا لوميتك ما قشوت انا تمام تمام وحرام يا سد لا الحلال والحرام ولبس الحرام هذا حرامي ميرسي وهذا حاجه حرام شنو قال لي ما اسوس شيخي رحمه الله تعالى وفرعه احديان مره مخوك تي شيخو اي ميتده ميتدنا صحه وحاولنا نكسو بختيو وبختيو ان انه ما هو حرام ان هو يالكادريكا لحنا ما هو حرام ان هو وهاي نجس يقيعك هذا دو سوغنا فدو بختيو او حوان نجسو يا الا اذهب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 اه واي انا وسم قال إنه ادي شخص واي فمطع هذا لو قلت لا كات هذه النجاسات نجاسه يدي فوب الانسان قف مرذيس أو بلنه الجلكيس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 فإن كان لابوس الماضي مع مضبن أو مع مضب أو ريح وجب وجبه حواجب يغسلها إلا ميره حتى يزور لا وزوره ثم يزيد في نجاسة الكلب أي نجاسة سوكبين أيام والخزير الدوفار ست غسلات اللح ميري وواحدة ومنها اللحلة ميري كمذا منزوجة لأحضري ولوقع هاي بطراب العيد بهول وضائرة halkaas waxa weeyaan wuxuu yidhi najasa ha tuqad ama ay leedahay ama ur ay leedahay ama mid ay leedahay waa la maydow la soo day waashi najasa mutawassibada ku wadaashay fariin uu Allah هو اللحم يريبه اللحم كلا لقدره فنحن قال إنسان قضاء ما يريدنا ما يريده نحن نقوم بإرسالنا الصحيح المصلم لو رسال الله عليه السلام يريده ورق الكلب الفناي أحدكم فليرسله السبعة مثل ما هو حاول ينوير الكيسة أي وافة الله قدره أما هو حاول نجاح كارسية فقد طيب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 لله هناك مجرد لكن يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون الكلب مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون غسلها مجرد غسلات يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد غيرها يكون هناك مجرد غسلها يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك لقد نشرت افكار مسلمه في المدينه التي نشرتها في المدينه التي نشرتها في المدينه التي نشرتها في المدينه التي نشرتها في المدينه التي نشرتها في المدينه التي نشرتها في المدينه التي نشرتها واي المدينه التي نشرتها في المدينه التي نشرتها في المدينه منها نشرتها في المدينه التي نشرتها في المدينه التي نشرتها في المدينه التي نشرتها واي المدينه ويكرم من غيرها وغير كما من غيرهما بفرق يدايرته بينك او صار في ايها بنك اهينا وغسلها مرغه واحده هل مرتبه الميل ويجب وحواجب يصل بالماء بيها لو على المتنجس الشيء ذا الشيء المتنجس اي الشيء المتنجس باكل دغن متنجس هو لا الشيء ودايره هاد جبتي الجسوب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 لكن حبيبت بيه فشل مرد جاسوك عبدالصور بصرفه مثل ما يجاسوك به مرد جاسوري به مرد جاسوري به مثل جاسوري به مرد جاسوري به مرد جاسوري به مرد جاسوري به مرد جاسوري به مرد جاسوري به مرد ما قصح معها جاسوري وين مرد جاسوري به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 ما سوو محاول ماي قماطي مسوخنا فودخاري بااش سوو ساشو ساد سوطا باي وحاول حتى يوم لو على حتى لو على دمي مريسة ما هو لا يعود من سوو نقولين ولازمكم وجد جبيني شنو حتى يغلب لو كقال على دمي مريسة زوال طعم النزازي جاسوت سي اطل كينو ما شكز كي ولو كبحي طيب والله انا هلمده كين ماشي صبح حي وقلت والريحه قلت انه ماشي النجاسات النجاسه في مرض لكل ماء ان نقره الماء به فإن كان هدي بيه والله نقتل المياه تسقي عن وامر في الطه صحيه انا بكفي وي ويد ولا يخرج وانه صوبخين ونسولك كصوبخين حتى و يخرج أفهم حتى يغلب الله غالب على ذن مريسا أنه لا يعود ان الصور من ولا يخرج ونديب كأنا الصور ثم يستنجيه يستنجيسا ويرخي وحجل عين دوره دوريسا هاي ف... اسكوا أتهم لك هاي اسكدبعي وارغانوه يا دين وقاسنا وقال لا يأتي ويرقي وزل عنده روزة بديسة حتى يوصل الله و ما في طبقاتي مراحة لعلاق طوعة صحيح وإذا كانت الأولاد أحيط طاي صحيح أما الإسلام حيطي شعط عطاة صحيح هذا مات تعيي وقفر بودان الطوعة صحيح مراحة لعلاق طوعة ما في طبقات لعلاق طوحي كل صحيح ومع نجاس نجاسا waa inuu ku jibinayaa xataa walaw laa ka qaan noqdo calaadni mariisa annuu la yuxdino soo la qori afwan hata yagluna laa ka qaan noqdo calaadni mariisa jawal waqma min jawas jawas oo dalkeedii suuri oo meesha ka baxay walawna midalkeedii warrigaa urteedii uma talaaqat لم ينجس من نجا سوريه إلا إن غير نجا سمه يعني بعمه أدنكيسه أو لونه من يرسيسه أو ريحه أرسيسه ويظهر وحنا كتنا الروبية بزوار التغيري بارسون في نزوله وإن كان هباء هذا أقل وإن كان هدو يا بيو أقل كوة منها قلتان كيالله بدأ قلتان قلتان وان سواشئ المرخان قيلت ورصفينها سوف النجاة سمعين وامحي فريد hal foosto sumad iyo famiil hal foosto iyo ee bil yinjisu kun jaso yaa bil mulaaqati waxa ayan وإن لم يتغير marku saabi igoo soo tooro kulantoo waxa in lam yitagayr hatuna istoo roosul او بيضرن اي كده انا اللغاق لفان يوحي فطرا عن المغضان ها وحاول يا هلغا سيطة النجاسين ونجاسين سيطة مرخي لكم وان ينكوك تلصوشا عن شيء قيم غير الماء بيان هم سيطة وحاول يا شاه وحراف تنجس ونجاس ويدملاقاتها لكولا كذا قليلا كان هيا شيء يرأو كثيرا مفردلا تغير ان لم يتغير اما يوني ولا هذا قط ولا الذي يجعل ها المكان هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان